ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليقزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل وراء ولا لكبن ولكن الله يسلط رسله فما اوجفتم عليه من خير ولا لكبن ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القذا فللله وللرسول ولذل قربا واليتاما والمساكين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 اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا اللَّهُ وَرِضْوَانُ وَيَنْصُرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون